فألك بأن الله نبيه قريبا نعمة من نعمها على قوم حتى حتى الغيب والباقية لبطل وأن الله سبيع عليم لذلك يا إفرام والذين فيه قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأشتناه بذنوبهم ما ورطنا آلا برعونا وكلهم ممتان وظالمين إِنَّ النَّاسَ حَاوَ وَقَدْ ضَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فَيُمِرُّونَ وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فَيُمَاثِلُونَ وَلَا يَقُولُونَ فَيِمَّا لَقِفْنَا فسلسل بهم من قلبه لعجلهم يتذكرون وإنما تفرون من قوم ديالكم فمبث إليهم على دواء إن الله لا يحب بالطار عالمين ولا يحسبن الذين تفروا سرقون إنهم لا يجدون وعبدوا لهم فاستطاعهم من يقول وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُنْزِلَ عَلَيْكُمْ كَلِمَةً مِّنْ عِندِهِ وَخَشْيَةً مِّنْهُ مِنْ بَطْنِ لَا تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لك وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُرِفُ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا مَا يُؤْمَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وإن يرينوا لي أخدعوك فإن حفت الله فإن حفت الله هو الذي بنصره وبالمؤمنين وأجدك بين لو أنفقت ما في الأرض جميعهم أجدك بين قلوبهم, قلوبهم ولكن الله أجدك بينهم إنه عبيب حبيب يا رين أنك في حفت الله يا من يحقق الله ومن اتبعك من المؤمنين يا حيو أنت في محرق المؤمنين على انتباه عاجل إن يكون منكم عشرون صادرون يغلبوا مئتين وإن يكون منكم مات يغلبوا ألفا من الذين كفرون بأنهم قوم لا يفتغلون ألا قد فقوا الله وأنكم معلم أن فيكم ضعما فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ يَتُنْ صَابِرَةُ يَغْلِبُهُ مِعْتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مَلْكُمْ يَغْلِبُهُ مَالْقَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْحَرُمْ عَصَّابِهِ فَتَالَ الْمَذِيِّ إِنَّا يَكُونَ لَهُ أَتْرَى حَتَّى لِكِنَ فِي الْأَرْضِ يريدون عرضا ان يا ولله يريد والله من الله ارا والله واهين القديم لو لا كنتم اولاء ترى انكم في ما خضتم عبادنا ظالمين